بابه رقم 64 صحي الأدب المفرد بابه فضل من يعول يتيما حديث رقم 98 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهدين في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل هذا الحديث يبين فضل من يهتم ويرعى الأرملة والمساكين فالساعي هو الذي يذهب ويجي في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين أو المساكين يروح ويجي يعني يشغل نفسه بهما بالأرملة والمسكين أو المساكين والمرأة الأرملة كما قال الإمام النووي هي من لا زوج لها المرأة الأرملة هي من لا زوج لها سواء كانت تزوجت أم لا طبعا هذا اللفظ الشائع للمرأة الأرملة التي مات زوجها التي مات زوجها ولكن الصواب أن المرأة الأرملة التي لا زوج لها سواء كانت تزوجت أم لا وايضا بعض العلماء قال يقال على المرأة الأرملة كاللفظ الشائع بيننا الأرملة التي مات زوجها أو فارقها زوجها وسميت المرأة الأرملة لما يحصل لها من الإرمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج يقال أرمل الرجل إذا فني زاده إذا فني زاده يقال أرمل يعني كده إيه أنه أصبح فقيرا بعدما كان غنيا الساعي على الأرملة والمساكين المساكين جمع مسكين والمسكين على الراجح هو من لم يجد نصف قوت يومه المسكين على الراجح هو من لم يجد نصف قوت يومه بخلاف الفقير, الفقير من لم يجد من لم يجد قوتا أو من لم يجد مالا لقوت يومه فقالوا أنه من لم يملك نصف قوت يومه المسكين هيكون أعلى مرتبى من الفقير فالفقير أشد مسكنة من المسكين فالمسكين من يملك نصف قوت يومه والفقير من لم يملك نصف قوت يومه وطبعا معنى المسكنة واضح انها من الخضوع والزلة وقلة المال والحال السيء هذه المسكنة قالوا فلان مسكين يعني فقير او عنده خضوع طبعا في حديث اشتهر على ألسنة الناس اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين وهذا الحديث ضعيف يغني عنه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا صلى الله عليه وسلم فالذي يسعى على الأرملة والمساكين له فضل عظيم النبي صلى الله عليه وسلم أوصل هذا الفضل لفضل المجاهد في سبيل الله انظر إلى فضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لتعلم أن السعي على, المر... على الأرمالة والمساكين كالمجاهد كأنك تجاهد تماما لأنك تبذل وقتك وجهدك تبذل مالك للنفقة عليهم وشوف... انظر إلى الجهاد بقى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون والأدلة طبعا في الجهاد كثيرة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواته بل أحياء عند ربهم يرزقون والآيات كثيرة التي تحث على الجهاد في سبيل الله وكذلك الأحاديث فمن الممكن الإنسان يعجز أن يخرج الجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى ولكن هناك أبواب أخرى مفتوحة لو فعلها كأنه كالمجاهد تماما من هذه الأبواب السعي على الأرملة والمساكين كذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالذي يصوم النهار ويقوم الليل فإن عجزت عن صيام النهار وقيام الليل فإن سعيت على الأرملة والمساكين فلك الأجر لك أجر الصائم القائم وهناك أيضا شيء حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من اتصف به فله أجر الصائم القائم إيه هو؟ الخلق. حسن الخلق الخلق يبلغ به المرء درجة الصائم القائم فهناك أعمال كثيرة من الممكن أن يفرض فيها الإنسان وهي كالجبال في الحسنات كالجبال الراسيات والمفروض الإنسان يعني الذي يتاجر مع الله تبارك وتعالى بيجتهد ويبذل قصارى جهده في تحصيل مثل هذه الأجور في هذا الحديث فيه فضله من يعول يتيما ويسعى للأرمنة والمسكين وأنه كالمجاهدي في سبيل الله تبارك وتعالى وكصائم النهار وقائم الليل يعني الإنسان حريص كما قلت الذي يطمع في جنة عرضها السماعة والأرض لابد أن يبادر لأن هذا سبيل من السبل التي يصل بها المرء إلى هذه الدرجة طيب أيهما أعلى درجة هل المجاهد في سبيل الله أعلى رتبة من الساع على الأرمالة والمسكين أم الساعي يأخذ نفس أجر المجاهد تماما أن هل هناك في تفاوت في الدرجات ولا الساع على الأرمالة والمسكين أجره كأجر المجاهد في سبيل الله المجاهد أعلى طب لماذا شبهه به أنه بجهد في إيه في بزل الوسع وبزل الطاقة في خدمة المرأة الأرملة والمسكين. طب ليه بقى هنا أن المجاهد أعلى؟ لا يستلزم أن يكون المشبه المشبه ها يساوي المشبه به في كل شيء. لا من الممكن يكون المشبه به أعلى من المشبه. زي الحادثة التي سيأتي إن شاء الله الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة. فهل يستلزم ذلك أن تكون في نفس الرتبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ الجنة درجات وأنت إذا دخلت الجنة تقول مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط أن تستوي المنزلة مع هذه المنزلة والله أعلم باب فضلي من يعول يتيما بين أبويه عن أمي سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه شك سفيان في الوسطى والتي تليها سفيان أحد رواة الحديث هنا يقول بابه فضل من يعول يتيما بين أبويه طبعا اليتيم أصلا ليس له أب فكيف يقول بين أبويه المراد هنا ليس اليتيم وإنما المراد بالكافل الذي يكفل له أب وأم ومع ذلك يكفل يتيما للزيادة في الإيه لزيادة في الأجر وتحصيل الأدرور طيب هل كل من فقد أباهم يسمى يتيما لا يتم بعد بلوغ لا يتم بعد بلوغ بعد ذلك أن اليطم ينتهي عند البلوغ لأن كثير من الناس يقول لك دفلانة يتيمة متزوجة مثلا ومخلفة يقول لك ده يتيمة أو عندها 25 سنة مثلا يقول لك ده يتيمة لا خلاص اليتم لا يتم بعد, بعد بلو أنا وكافل اليتيم طبعا الكافل يا أخوانا قائم بأمره ومصالحه هبة من مال نفسه هبة من مال نفسه أو من مال اليتيم أو من مال اليتيم يتيم وهذا الرجل وصي عليه فأني أن يكفل هذا اليتيم في إيه أن يصلح له معاشه يصلح له معاشه وطبعا مسألة كفالة الأيتام يا أخوانا المفروض أنه لما أكفر اليتيم أكفله حتى أخذ الأزر أقوم بمصلحة هذا اليتيم في كل شيء إن بعض الناس يعني يعني ممكن يوم في كل شهر مثلا يعطي اليتيم 10 جنيه مثلا على حسب الجمعيات اللي تقوم بكفالة الأيتام يأخذ منه 10 جنيه على الطفل 10 جنيه دي أصلا لا تساوي يعني البسكويت اللي يهفطر به يعني لو جابوا له بسكوت في الصباح مش هتسويها فالأصل في الكافل عشان نأخذ الأجر كاملا أن يلي أمر هذا اليتيم في كل شيء نفق في الطعام والشراب الملبس يعني الكسوة كل هذه الأشياء الأصل أن يعتني بها ثم يعتني بتربيته تربيته وإصلاحه في نفسه تربيه على الخلق تربيه على التمسك بالكتاب والسنة حتى يكون كافل اليتيم بمعنى هذه الكلمة ما تكونش المسألة شواشي طبعا في بعض الناس يا لم يرزق بالولد فيأتي وتبني يتبني بعض الأطفال الأم صغار السن يعني سن صارين ثلاثة سنة سنتين ويتبنى فنقول إن الإسلام حرم التبني الإسلام حرم التبني لأنه فيه نسبة لغير أبي فيه نسبة هذا الولد لغير أبي فماذا يصنع الرجل يقول سأكفل هذا الذي ولا ينسب إليه فيغضي ربي يغضي ربي بين أبنائه ويكفله ورعاه ويقوم بما يصلحه من أمور دينه ودنياه في بعض الناس اصلا ملوش أبناء وعاوز يكفل كما قلت في البداية يعني. يعني طبعا دخلت الأمور في بعضها لو واحد عنده أبناء ويريد أن يكفل يتيم يغضه فوسط أبنائه ويكفله أما لو كانش عنده أبناء ويأخذ هذا اليتيم طبعا إن كان ذكر هذا الولد سيشب ويكبر يصير شابا في يوم من الأيام هل يكون محرم لزوجة هذا الرجل لا يكون محرما لهذه المرأة طب ماذا نصنع نقول ان بعض النساء من زوات المحارم ترضع هذا الولد ترضعه يعني اخت هذه المرأة اخت الزوجة يعني امها ماشي كده بحيث انها لو رضعت لو رضع هذا الولد من اختها او من امها صار صارت هذه المرأة خالته من الرضاع او اخته من الرضاع لو ارضعته امها والعكس بالعكس البنت كذلك لما تشب وتكبر لا يجوز ان هذا الرجل يجلس معها يبقى احد اخواته يرضع نها. طبعا ممكن زوجة اخوه ترضعه ترضع البنت زوجة اخوه ليه اخوانا زوجة اخوه اخو الرجل لو ارضعت هذه البنت يا اخوانا ده بنت اخو من الرضاعه يا اخوانا يبقى عماها من الرضاعه صح أو ولا غلط هو انتوا ما اتغديتوش ولا <تصفيق> لو ما اتغديتوش مش هنجيب لكم غدا <تصفيق> السيد اخوانا المفروض لما يكفل الإنسان يكفل يتيما يقوم بما يصلحه في شؤون دينه ودنياه وانظر إلى الأجر العظيم أنا وكاف الياتيم كهتين في الجنة وشربنا السببتي والوسطى السبب والوسط الذي لا يعرف أباه أو أمه لا هو طبعا يعني هو يسمى يتيم مجازا يسمى يتيم مجازا زي مثلا بعض اللقطاء مثلا أو يتيم مجازا ولكن في الحقيقة ليس يتيم في الحقيقة ليس يتيم. والله وأنا يا أخي يعني في ناس كثير جدا بيعيش بين أبوه و أمه بيكون يتيم للأسف كثير من الأباء لا يراعي حق الأبناء كثير جدا والواحد من كسر المشاكل اللي بيسمعها أحياناً تحس في غصة في نفسك إن الأباء اصلا لا يعينون الأبناء على البر الأباء لا يعينون الأبناء على البر تجد أن مثلا ممكن رجل أو امرأة يفضل بعض الأبناء على بعض وخاصة أن ابن البر بأبيه وأمه دايماً مظلوم في الكفة النقصة زوجه هو وزوجته وأولاده دايماً كده مش عارف إليه إلا لأ لأنه بار هو في الآخر يقول لك أصل هو طيب مش عامل فينا حاجة إنما اللي بيدي من تحت الحزام هو دايماً إيه له قصب الصدق كل حاجة هو مميز بكل كل حاجة وتحترم زوجته واحترم أبنائه ويدلعه وأبناء البر بهم تجد أنه لا يلتفت إليه أحد للأسف شديد مع كل أسرة انتو كلكم تزد باكو وكلكم شكلكوا واعين في الموضوع ده دي حقيقة دي حقيقة الابن البر دايبا يشعر بغصة في نفسه بسبب انه بر والاب والام بيعنهوش على البشر للأسف الشديد يعني فالأصل انه يعني يتقل لعز جل للوالدين في أبنائهم ويسوي بين أبنائهم يسوي بينهم, يسوي بينهم. في العطاء وفي المنع في في المودة والعطف والحنان والرحمة والشفقة يسوي بينهم. أما إن غلب حب أحدهم على قلبي خلاص. هذا أمر إيه قلبي لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى ودائما الأبناء يكون عندهم حتى زكاء يقول لك أنت تحب مين فنه أكثر؟ الأبناء. لما يلاقي واحد مثلا متدلع فيه مشيه فالأب يكون زكي يقول لك كلكم سواء ما قلش بحب فلان يكون ذكي كلكم عندي سواء ممكن يكون طبعا لو أول فلان يقع في نفس سائر الأبناء فالأصل أن يكون لأب والأم عندهم ذكاء في التعامل مع الأبناء وطبعا إسلوب التربية يا أخوانا مكتسب مش جبيل لي بس إسلوب مكتسب لأن بعض الناس لما يجي يربي أبنائه لا يحسن التربية ولذلك أنا كنت أتكلم أمس مع بعض الناس بقول له إن الولد في الصغر تقص عليه أحياناً الولد الذكر تقص عليه أحياناً لما تكسره هو صغير بعد كده يكون طوع أمرك لأن طبعا وهو صغير كثير من الناس بطبعًا الرحمة والرأفة التي جبلها جبل الله تبارك وتعالى بني آدم عليها تجد أن الطفل وهو صغير الأب يملئه جدا ويصعب عليه في كل حاجة ويشعر كده أن هو يعني يعني لو كل أكله أو شرف شرب شربه من من دون أولاده تجده تأثر لا أنا عاوزك تقص أحيانًا القص أحيانًا بتصنع جبلًا قبل سبع سنوات. طبعاً ولازم الإنسان إيه يعني الأمور دي أخوانا لازم يكون عندك ذكاء فيه لا تقصوا على طول الخط إن القسوة والشد على طول الخط من ممكن يفشل الولد وكثير من الشباب فشل فشل زريح بسبب تربية الأب والأم ده إن الأب بيعمل ابنه كهو يعني أنت أنا لا لا تضع ابنك ندلك هو ابنه ولد لسه صغير يحتاج إنه يعيش طفولته عاوز يعيش طفولة بتاعته فهو عاوز يفرغ اللي عيشها دي في ايه نخبط ورزع. يعني بعض الناس كان بيناقشني كانت اخت بتقول ان ابنها بيتنطط تنطط غير عادي ممكن يطلع على الانترية تانية تنطط تنطط تنطط ممكن يعني بوز الدنيا فها مش عارفة تعالجه قلت لها اما يتنطط قول له تنطط كمان كمان ايوه ممتاز وقت ساعدتها هياخد جل من نفسه حتى لو كان صغير السن. هيعرف اللي صغر ده هيع مش طواب. هو عارف ان الامه ما تقول له اعمل هيعمل العكس انت الولد وهو بيمسك مثلا علبه الكبريت وولع الكبريت تيجي تقول له ايه تخ خطط على ايده يقول لك اه واخد الكبريت ثاني ولسه لسه بيعيط واخد كبريت ثاني انما لو قلت له طب ولع ولع ولع الكبريت خد خد ولع هيكش هيعرف ان دي في حاجة غلط وانت عايز تضره فخلي بالك لابد ان تكون ذكي في تربية الابناء لان ده بينفع في ما بعد البنت طبعا غالب البنات بتبقى مكسورة من الصغر بالنظرة خاف ولذلك يعني بعض الناس يظن ان انت لما تقصوا احيانا على الاولاد بقى انت قاسي وعندك قسوه في قلبك لا لا وخاصة بقى الجد والجدة يقولك لا ما تضربش الولد لا لازم اضربه ولازم علمه ان فيه خطأ وصواب بس ضرب غير مبرح اخوانا <تصفيق> ما تجيش كده تقوم لازقه في الجدار مثلا شاق دمه ونصين لا طبعا ده بده يكون ضربا غير مبرح والأب يا أخواننا ليه دور دور كبير جدا في رضع الولد رضع الولد مع أن الأم اللي عليها الكفر الأعظم في, في التربية تربية على إيه بقى؟ على محاسن الأخلاق وعلى تعليم الإسلام الأم لها دور في كده يعني لابد أنها تكون أم تكون قدوة لأبنائها تشوى مثلا صوتها عالي مثلا الولد والبنت قلدوها صوتهم عالي تيجي تقول له وطف صوتك ولك مم صوتها عالي هاياخد مين القدوة؟ أم زي بالضبط كده لما الولد لما بلاه الأم بتصلي تفرض مثلا السجالة تصلي بأم جاي يصلي لو ولد ذكر وما بتلبس الخمار يلبس خمار بيقلد فالأم لابد تكون على قادر المسؤوليها كمان لأنها تحمل أنا أرى أنها تحمل 90% من تربية تربية الحسنة وهي من الممكن تكون سبب في فشل برضو الأبناء لأن من الممكن الأم من عاطفاتها الشديدة على الأبناء أخطائهم فالأب ما يعرفش أخطاء الأولاد فالابن هتمدى في الايه لا في الخطأ لا لابد انها تخبر الاب اول باول له الولد أخطأ في كذا الاب بقى بعقله وزكائه وفطنته يعرف بقى هل المسألة ديت من الممكن يتجاوز عنها ولا نقف عندها ونشوف كيفية العلاج هيكون ازاي نشوف كيفية العلاج هيكون ازاي فالاصل في الانسان لا مانع ان يقرأ السليب التربية تربية الاولاد لان دي في فيما بعد بتفيده فالولد احيانا محتاج كسر في الولاد مثلا كان وهم عندنا لما كانوا الذكور يعني عاوزين يروحوا المدرسة فوالدتهم تنادي يا فلان المدرسة حاضر فأنا أقول يا فلان ألا عند الحمام قضية الأمر واقف عند الحمام يعني مش مثلا يقول حاضر لا إلى إيه واقف عند الخلاص انتهت القضية فهو ليه بقى لأن أنا تعودت معاه من الصغر على كده إن أنا لأكلمه اسمع عنده يعني كشرت عن أنيابي مثلا مرة أو مرتين وهو صغير خلاص حط الأب في قدر معين ولذلك التربية زي ما قلت محتاجة فتنة وذكاء يعني عندي البنات مثلا وهن صغار كنت بلبسهم استرتشات وفستين خصيرة وهم عندهم 3-4-5 سنين فكان بعض الإخوة ينكر ذلك يقول إزاي يعني بنت الشيخ فلان ولبسها كده فقول له البنت بالذات لما تضغط عليها في لبس الزي الشرعي وهي صغيرة تكرهه لما تضغط إنما لما تترك البنت زميلات والد... والدتها مين منتقبات أو محجبات فهي تشوف الصورة دي الصورة دي هتطبع في ذهنها لا سيما اللي كان بيدخل بيت برضو تختار اللي بيدخل بيت تختار اللي بيدخل بيت اللي بيدخل بيت يعني, ناس يعني لهم من الأدب فهي فهتعاملوا مع الأولاد بمقتضى الأدب والاحترام. فدي هتكون قدوتها فتاتئ البنت في سن معين تقول لك انا عاوز الحجاب لما تطلب البنت انها تطلب تلبس الحجاب قبل البلوغ امنعها قول لها لا لسه بدري مش تمنعها عشان منع. منعها من باب الاختبار اختبرها لا لسه بدري انت لسه صغيره اما على الصلاة الأول البس الحجاب والله هواظب لما اشوفك بتواظبي على الصلاة هلبسك الحجاب واخد بالك أما تواظب على الصلاة تيجي تقول لك الحجاب قول لها دلوقتي في طفولي بمعنى انت لو لبست الحجاب مش هيبقى فيه فيه تنطيط اما تروح عند حد هتعود بأدب مش هتختلط بقى بالصبيان اللي هناك مش هتلعب زي اللي بيلعبوا مش هتلبس زي اللي بلسه في الشارع مش هتجري في الشارع زي الاول مش هتلعب كورة مثلا يعني فهي لك اه انا موفق طب ما انت هتحبس حريتك تقول لك لا الحجاب ليه بقى لانك مدغطش عليها من الصغر يعني قابلتني مشاكل كتير جدا مع نساء ان ابوها كان يضغط عليها في لبس الحجاب يلبس الحجاب اوعي طلع كده اوعي طلع البلكونة كده فحصل عقدة نفسية عند البنت إلى أن وصلت مثلا يعني في مثلا طبيبات دكتورة تقول له أن كرهت الحجاب بسبب ضغط أبيها عليها لا المفروض يا أخوانا الإنسان يكون عنده فطنة ودعك من كلام الناس الناس لا يحسنون إلا الكلام أنت لبست ولادك الحجاب ومما صغيرين ولك شوف ظلم ولاده ده قاسي ده جبار شفت بقى المتشددين المتنطعين المتحزلقين شفت تعملوا في ولدهم لبسهم الحجاب لو ما لبستش بدك الحجاب اللي من جنسه كله ولادش الشيخ سايب ولاده ليه كده الغد الوقت يا ابن ده لسه عندنا خمس ست سنين ولا كمال عشان تتعود لا أنا خليها تشبع رغبتها الطفولية الأول تشبع رغبتها لأن الطفل ليه رغبة عاوز يفرغ هذه الرغبة أو هذه الشحنة أو هذه الطاقة يفرغها في الصغر فأنا أدي حريته في هذا الباب ان أخطأ أقويمه إنعواد أكثره وهو برضه في السن الصغير ده ليه؟ لأنها ستفيد منه فيما بعد لذلك المسألة محتاجة دراسة محتاجة دراسة والله أنا أرى أن لو البنت لغاية سن التمييز ماشي سبع سنين وأبدأ بقى إيه؟ أن أنا أوجهها توجيه بلف ودوران مش توجيه مباشر لأن طبعا التمييز هتفهم الكلام تفهم الخطاب وترد الجواب ده على بعض التعريفات طبعا العلماء قالوا ان المميز من يفهم الخطاب ويرد الدواب ومعظوم قال من يفهم الخطأ والصواب وأنا شايف طبعا ان دون التمييز دلوقتي لا سمه للذكور نظر للقنوات الفضائية تلات اربع سنين بيبقى واد زي الديب قرموط خش في وسط النساء يقول لك الله ده اموره إيه بابا اعرف ان الواد ده بيصف النساء يبقى ما يدخلش على النساء خلي بالك من الجزئيه دي خلي بالك من الجزئيه دي الواد ممكن يصف فلو وصف وانا شايف طبعا ان العلل الشباب السابت بتقول يومين دول بيو عنده خمشار سنة و... وادفه من التفاهة ما بيفهمش واحد زي الاتنسة وكام يعني بيو عنده خمشار سنة وتافي لانه عاش على التفاهات فده ما تخافش منه لا لا لا لا اللي تافي بقى تافي في كل حاجة نصل له العفو العفية وبعدين الحمد لله مصر امتلقت رقص اليومين دول فالدنيا هتبقى الحمد لله الحمد لله ربنا سلم هتبقى العلل العل. عالل فا التربية إخواننا محتاجة إيه إن الإنسان يكون على رجينا وعلى فطنا ويكون عنده ذكاء في التعامل مع الأبناء كل ما تقص على الولد وجربها لما تيجي تقص على ابنك في حفظ القرآن يقف إنما لو شجعته وحفزته هجيبلك وحفزت مكافأة لك هدية والكلام ده بالراحة شيئا فشيئا هو نفسه يحب مجلس القرآن وطبعا أحب الإخوة المحافظين إخواننا الإخوة المحافظين لهم دخل كبير جدا في محبة الولد للقرآن من عدم محبته. الإخوة المحافظين ليه لأنه يتعمى مع الولد أنه كبير ولازم يحفظ ولازم ينضرب على دماغه عشان يحفظ لا لا لابد بد يكون في كلي لا الضرب يكون غير مبرح ضرب يكون كما كان يفعل وسلم كان يضرب باستواك صلى الله عليه وسلم الضرب في, ال... في... في لا أنا لا أرى الضرب في التحفيز أصلا ما قالنا ليه بانكر ليه ما أنا قال ليه اللي خلنا نتكلم كده لأن كل يوم بيأتين مشاكل بسبب الإخوة المحافظين. فعلا بيقص على أولاد قصوش ده جدا هو معذور الأخ معذور المحفظ معذور لأنه شايف أعداد كبيرة وهذا الولد ممكن ما يكونش مستجيب له ولكن هو لابد أن يصبر عليه يصبر عليه وطبعا يعني هو الولد ليه ما بيحفظ فيه حاجة من الاثنين إما البيت بيضغط عليه عشان يحفظ إما المحفظ بيضغط عليه لا المفروض في المف يحبه، عنداه كلام الله تبارك وتعالى يبدأ يديله فضل القرآن فضل القرآن، ويديله قدر استيعابه. في واحد يعني خلاص قصة ولد كان عن تلات سنوات تلات سنوات ومجرد ما بدأ يتكلم بدأ يعرف الحروف. هو ولد مصري كان عايش في النمسا، مصري عن تلات سنوات، بيحفظ بمجرد ما بدأ يتكلم بدأ يعرف شكل الحروف ولد حرف كذا حرف كذا. نسبة ذكاؤه 150% الولد دوت كان يا أخواننا مهتم بالطرق والمواصلات وما شابه ذلك فولده عشان ينمي عنده الموهبة دي جاب له خريطة في بكل الطرق والمواصلات في النمسا حفظ كل الطرق ووضع لها طرق وكباري عشان مواصلات وسهولة وتيسير مواصلاته وعنده خمس سنين وعنده خمس سنين تخيل ده لما يكون ابنك بقى بالذكاء ده تعمل فيه ايه زي الولد اللي اخترع دلوقتي اللي للمعاق ان هو ممكن هو قاعد يشغل جهاز الكمبيوتر بعينه المصري اللي عام 17 سنة اللي من صعيد مطلوب القبض عليه في مصر ارهاب متطرف هو عشان تقريبا كان بيصلي مثلا في مسجدنا ولا اللي حاجة فهو متطرف عشان بيصلي في مسجد السنيين فمطلوب عليه القبض في مصر هاجر الى امريكا وخد المركز الاول في امريكا دلوقتي وخده الاختراع بتاعه هناك ونفس في امريكا الان السند على فكرة السند في سبعة عشر إنه عام سبعة سنة مخترع آه بيعمل بالعين كذا يعني يعمل بعينه اليمين كذا كليك يمين موس عين الشمال كليك شمال بعينه وانت قاعد أو الله حاجة وإحنا عادين لسه في فقه الطهارة والله <تصفيق> <تصفيق> نشوف هذا فضل ذلك فضل ما جاء طبعا هذه منحم من الله تركه تعالى من حربانيين فالمفروض ان انا استغل حاجة زي كده استغل لو ما اجد في طفلي في زكاء. عنده ذكاء يعني ابو الولد ده اللي هو بتاع المصري اللي في النمسا جاب له مكعبات بنى مدينة سكنية بالمكعبات عن ثلاث سنين اخواننا بنى مدينة سكنية بالمكعبات عن ثلاث سنين ثلاث سنين ده ايه ده احنا عندنا النهار ثلاث سنين ده دا... لسه مش عارف اقول بابا اماما بغاية ما شاء الله كده بتأثر بالقرآن في ما هو قال ان الجنين في بطن أمه يتأثر بما تقوم به الأم الأم مدخنة الجنين بتأثر الأم بتحفظ القرآن الجنين بتأثر طبعاً أنا بتكلم باب إن طبعاً في على فكرة أمة الإسلام فيها أمة ولود فيها أطفال كتيرة جداً حفظ القرآن في سن مبكر جداً ثلاث سنين وأربع سنين وخمس سنين بس مبكر جداً وهذا مصداق ولا تورك تعالى لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فده سنه صغير جدا. ومع ذلك الله عز وجل من عليه بحفظ كتابه سبحانه وتعالى فأنا عاوز أقول لأنا استغل بقى الطاقات والقدرات عند الطفل استغلها، بمعنى أنا الولد ما يل شيء معين أمشي معه فيه أمشي معه فيه وطبعا يا أخوانا لو أنت نميت ذكاء الطفل من الصغر ده بعد كده بيكون الولد ده فعلا يعني على قد المسؤولة كان يقال بيكون من أبر الناس لأبيها أمه والله مسألة الرسم يعني ممكن نقول يرسم بس يتجنب رسم العين وما شابه ذلك لأن إنما صورة الوجه كمخلوق النبي وسلم أو صورة فيها شيء مشين يعني صورة فيها شيء مشين وممكن نستغل الحاجة دي في طاقة دي طاقة الرسم في حاجات تانية في الخضرة والأشجار والبحار والأنهار له نوجهه نصرفه كده عشان ما يطلعش يعني يرسم أشياء حرامها الله تبارك وتعالى فعوز أقول إخواننا أن كافل اليتيم بقاء المفروض لما يضمون أمود يكون له اهتمام بهذا الولد حتى ينال الأجر كاملا ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تهتيني في الجنة طبعا الإمام ابن بطال رحمه الله يقول حق على من سمع هذا أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك أن تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك طبعا يعني إن من أقرابكم مني مجلسا يوم القيامة. من أحسنكم أخلاقاً؟ أحسنكم أخلاقاً؟ الذين يألفون ويؤلفون. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فتخل حسن الخلق تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. تكون جليس النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وحاجة؟ يعني هذه القضية في متى خطورة يعني الناس كتير لا يلتفتون إليها ويقول لك أنا جبلتي كده أنا الطبع يغلب التطبع نقول له لا الإسلام يهزد صاحبه ولذلك كلنا مرانا تكرارا الأصل في الإنسان هو يضع عوائد الجاهلية على عتبة الإسلام أو يضع عوائد الجاهلية على عتبة الالتزام والأسف إن كتير جدا بيتساقطوا أو يسقطون في الطريق وهم سائرون الله تبارك وتعالى بسبب أنهم ما تركوا عوائد الجاهلية أخذوها معهم على طريق الالتزام أو على طريق الهداية فسرعان ما تنهار هذه القلوب فيعودون إلى سيرتهم الأولى تراه صاحب لحية وسيء الخلق يغضب سريعا تراه صاحب لحية ونصاب مثلا تراه صاحب لحية فنحن طبعا لا نقص الناس بأزين أمور يعني إحنا عوزين نقول العبرة بالكثير الغالب لا بالقل نادر ليس معنى أن واحد ملتحن نصاب يبقى كل ملتحن نصابين لا طبعا هذا من الجور ولا يجرمنكم شناء قوم على ان لا تعدلوا احذروا هو اقرب للتقوى الاصل ان اللحيه دي اصلا للكل لان سنه الانبياء المرسلين ومن سنه النبي وسلم فليس بعد ان أنا بقول هذا الكلام ان انا بتعدى في الكلام على اخواننا لا ابدا انا بقول ان في بعض النتوئات اللي ظهرت اوساط الملتزمين دي اساءه للكل وكذلك بعض المنتقبات في المعامله وفي وما شابه ذلك بعض الناس يظن ان هو اللي كل الناس في النار وهو في الجنة مثلا ويتعامل مع ناس بكده لا لا لا إياك إياك رب رجل مغمور لا تعرفه ولم يتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة اللي يالليحية ومع ذلك تراه من الصادقين مواقع كثيرة جدا حدثت أمامنا أن بعض الناس مثلا كان عصية ويرزق الله تبارك تعالى التوبة قبل الممات ده بقى أن العبد العمل عمل الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها والعكس بالعكس فمن الممكن أن تعمل عملا تظن أنها تدخلك الجنة وانت مرأ فيها يبقى عملك كله ضايع بالرغم من غيرك ما بيعملش عمال وممكن يسبقك إلا الله تبارك وتعالى ولذلك إياك أن تحتقر أحدا صاحب ذنب اياك. أو إياك أن تظن أن صاحب كبيرة أنت تسبقه إلى الله تبارك وتعالى أنت لا تدري ما الله تبارك وتعالى عامل به أو فاعل به سبحانه وتعالى فإياك أن تحتقر أحدا بعض الناس ما سنشوف المتبرجة لعنة الله عليك. لا طبعا يقول لك أن الله قال إلعنه هن فإنهن هن ملعنا هنا فرق بين لعن النوع ولعن زي ما قلنا مرة القبل ماضية أن في فرق بين هذا وذاك فأنا عاوز أقول لا تحقرن أحدا من الناس لعله أفضل عند الله تبارك وتعالى منك ولذلك لابد أن ترى نفسك أسوأ الكل أنت أسوأ واحد على وجه الأرض ليه لأنك انت لو أسأت الظن بنفسك هتحس الظن بكل الناس والناس كثير جدا من الناس يحتاجون إلى مععزة بليغة صغيرة بكلمات ناسيرة كثير جدا من الناس ولكن هو في غفلة عن أمر ربه سبحانه وتعالى هو في غفلة فأنت من الممكن تكون سبب في هدايته فلا تغتر بعملك ولا تحصر ظن نفسك وتصي ظن بالآخرين لابد أن تكون وقاف على حدود الله تبارك وتعالى ممكن رجل صاحب كبائر وأنت يختب لك بالخاتمة السوء العزيز بالله وسبقك إلى الله تبارك وتعالى فالعبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم فياك أن تتهم أحدا تتهم نفسك بالتقصير وكلما ازداد العبد علما وازداد عملا وعبادة الله تبارك وتعالى كلما ازداد تواضعا وعلم أنه جاهل وعلم أنه من أحقر الناس فأنت لو حقرت من نفسك وحقرت من نفسك ستصل أما إن استعظمت نفسك وقع في قلبك هذه الأمراض الفتاكة التي تفتك بالقلب قبل البدن وإذا فتكت بالقلب أهلكتك زي الكبر والرياء والعجب والحقد والحسد والغل دي كلها أمراض في القلب لابد الإنسان أن ينقي قلبه من هذه الأمراض ويصفيها يصفي نفسه من هذه الشوائب حتى يكون من الفائزين خاصة على مين الزوجة طب لأمرأة جنبية احلم عليا انا عارف انا مش موضوع النساء لو امراه اجنبيه نرفزتها سيبك من النساء والقصة اللي انا لو امراه اجنبيه نرفزتها هيصبر عليها ولا هيتعصب عليها ها أولى أولى بالصبر وبعدين انت لازم تصبر على المرأة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة خلقت من ضلع أعوج وان اعوج ما في الضلع أعلى فلو كل إنسان وقف لزوجته على الوحدة زي بيقولوا لخربت كل البيوت ولو كل واحد فينا طلق مراته من أول ليلة لو كل واحد وقف للزوج على الوحدة هو لابد أن طبعا لو بتعصب على زوجته إخوانا يعلم أن هذا نقص في الإيمان لأن العصبية ممقوطة وإنما وسلم لما سأله رجل قال يا رسول عذني قال لا تغضب فنهنا السلام عن الغضب والرجل الذي كان هائجا كان غضبانا فإنما سلم قال له وما زال في غضب قال والله إني لأعلم كلمة لو قال هل الله تبارك وتعالى ما به من غضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنت لأصل لما تجي تتعصب على الزوجة تذكر إن هذا نقص في الإيمان والإيمان يزيده وينقص يزيده بالطاع وينقص بالمعصية ومن الممكن أن تتهم نفسك أنت بسبب أنا, أنا فعلت هذه المرأة هذا الفعل حتى تعصبت عليها وإني لأنتظر أثر الذنب في خلق زوجتي ودبتي فيا ايه اللي خليك تعصب اكيد هي عملت حاجة عصبتك مثلا طب هي عملت كده ليه يبقى بتقصر منه انا يبقى بزنب منه انا يبقى تتاهم نفسي انا فدي قضية لابد ان انت تعالج نفسك فيها هذا نقص في الايمان والايمان يزيده وينقص يزيده بالطاعة وينقص بالمعصية فاذا رأيت نفسك ستعصب عليها تذكر ان دي امرأة ضعيفة وممكن يكون في نساء فهمها على قدها فما قليل مش كل نساء طب أصل انت كنت يعني دايما كده ما تشوف واحد متزوج مثلا وشوف امراه اخرى يعني توب وقمه يظن ان ايه ان ده افضل من مراته مئات المرات ولكن نساء اخواننا بيستوون في اشياء معينة كلهم بيستووا فيها وطبعا منحة العقل من الله تبارك وتعالى هنقول ذلك فضله فيما يشاء طبعا في نساء فعلا فعلا عقولها عالية جدا في الامه امه النبي صلى الله عليه وسلم يعني انا اعرف اخوات عقلها عالي جدا فهمها عالي جدا ما شاء الله لا قوت الله بالله فمش كل ما تقص بقى كل النساء على دي وفي نساء بيبقى عقلها سخيم جدا وفهمها سخيم جدا ما تقص برضو كل النساء عليها المرأة فيها هذا وذاك كما أنت فيك هذا وذاك هل كلنا دلوقتي على عقل رجل واحد يعني كل عقلنا واحدة الله عزيزي وزع الوقول وزع الافهام فأنا المعرف كده وأنمي في نفس حاجة زي كده أربي نفسي بقى يعني سمنا سأل أنت لو بتغضب تقول بقى أنا هضرب نفس النهاردة أول ما تقوم النوم أول ما حسنا هغضب أستعز بالله مش هترجيم وأمسك نفسي كل لما تحاول تمسك نفسك عن الغضب سرعان ما يزول عنك إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم فإنت إن إنت مش حليم ولكن عشت في دور الحلماء ستصير حليما يوم مننا أنت لست صبورا فإن عشت دور الصبور هتصير صبورا يوما ما فانت لابد انت تنمي هذه القضية عندك انت دلوقتي توقع ان في شر توقع ان فيه شر كيف اتعامل مع هذا الشر اصبر عليه عشان لو انا يعني انت على سم سل لو هي عصابتك وانت تعصرت عليها بشدة من الممكن يحصل رد فعل سلبي رد الفعل السلبي ده من الممكن يهدم البيت بسببها ولابد انت تنظر المرأة انها تحتاج اليك المرأة تحتاج اليك لذلك أنت تكون عاقل في التعامل مع المرأة ما أقول لك كده لو مرأة أجنبية والله ما تتعصب عليها تكون صبور جدا معها فاعتبر أن زوجتك دي مرأة أجنبية وانت تتعامل معها في هذا الباب وانت تصبر فما تقول بقى جبلتي أصلا أنا بتعصب بسرعة من النساء لا لازم جبلتك دي تغيرها. تترك عوائد الجهلية على عتبة الإسلام نروح للباب رقم 69. بابه فضل من مات له الولد حديث رقم 106 بابه فضل من مات له الولد حديث رقم 106 في الصحيح 143 في الكتاب العام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسته النار إلا تحلة القسم طبعا في فضل هذا الحديث في فضل من مات له ولد او اثنين او ثلاثة او يزيد عن ذلك لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد الولد طبعا يعم الذكر والانثى على حد سواء فتمسته النار الا تحلت القسم تحلة القسم يعني لبر انت عاوز تبر القسم فبتستثني تبر القسم الا تحلة القسم يعني ايه الكلام ده الله تبارك وتعالى قال وإن منكم الا واردها وارد إيه؟ النار فكل الحسب عمله فهذا مات له ثلاثة من الولد لا تمسته النار إلا تحله القسم فالعلماء قالوا وإن منكم إلا واردها فهذا سيمر على النار هذا هو تحله القسم هذا يمر على النار ولكن المرور إيه المرول الذي كتبه الله تبارك وتعالى على كل بني آدم فيمر من على النار سريعا وليس المعنى أنها إيه؟ إن لازم تمسته النار يعني لازم يصعر بحرارتها لا ليس المعنى ذلك ولكن معنى المرور من عليها والله أعلم وقال ابن الأثير في النهاية لا تمسته النار إلا مسة يسيرة مثل تحلة القسم أو قسم الحالث ويريد بتحلته أي الورود على النار والاجتياز بها الورود على النار والاجتياز بها هو ده المرد الإيه؟ بالمرور على على النار طبعا هذا الحديث في فضل أو في فضل الصبر على المصيبة وأن ما يبتلى به العبد فيصبر عليه يكفر عنه سيئاته يعني في طبعا الصبر يا درجات صبر على البلاء وصبر على الطاعة وصبر عن المعصيب أعلىها صبر على الطاعة شوف كل الناس تقول لك لا أعلى الصبر على البلاء لا الصبر على الطاعة أعلى ليه لأن الطاعة فيها جهد مستمر لأن الطاعة هي التي توصل لله تبارك وتعالى ما إنما المعصيم ممكن يعصي ويتوب، ممكن يعصي ويتوب والبلاء زمن يسير وينقضي صح؟ فلذلك كان الصبر على الطاعة أعظم أنواع الصبر على الإطلاق والله أعجب وهنا يعني طبعا النبي سلم يعني صلى الله عليه وسلم أبيه أمي يضرب لنا القدوة مثل أعلى الصبر لما مات ولده إبراهيم قال إيه إن قلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إن لله وإن إليه راجعون أو لله ما أعطوا له ما أخذوا كل شيء عنده بقدر فلتصبر ولتحتسب إذا كان للغير فالصبر يعني كنت أتعجب كثيرا لما أذهب وعز بعض الناس فقد ولده فكنت أتعجب لصبره أقول سبحان الملك يعني كيف أصبر هذا الصبر فالصبر هذا ناتج عن قوة إيمان يعني كان له بينه وبين الله تبارك وتعالى أصله فكان إيمانه قويا فابتلاه الله تبارك وتعالى بفقد الولد فصبر بسبب الإيمان ولما أنظر إلى مثلا بعض الناس إذا مات أو فقد ولده تجد يجزع سريعا نظرت وجدت ده ضعف إيمان فهو الضابط هنا قوة الإيمان التي تجعل الإنسان يصبر عند المصيبة لا سيما عند فقط الولد حضرنا الآن قصة في منتهى العجب يحكيها الأصمعي بتاع اللغة يقول كنت في الصحراء أنا ونفر فكنا في الصحراء فضللنا الطريق فوجدنا خيمة وعطشنا كثيرا فالمهم قالوا نحن نذهب لأهلي هذه الخيمة فنادوا من خارجها فإذا بمرأة ترد عليهم من داخل الخيمة إنها امرأة ووضح من صوتها إنها امرأة عجوز فألقت إليهم ب زي فرش أو مشابه ذلك ليجلسوا عليه فيقول أصمعي ونحن جلوس ترفع طرف الخيمة وتنظر من بعد ما بين حين ونحن ترفع طرف الخيمة وتنظر من بعد فيقول ونحن بينما نحن جلوس إذ أتى راكب على داب فنظرت هذه المرأة هذا الراكب وقالت أعوذ بالله من شر هذا الراكب أعوذ بالله من شر هذا الراكب أما الراكب فليس ببني وأما البعير فبعير بني فلذلك استعازت بالله من شر هذا الإيه الراكب مش ابنها على الإيه الداب أو على البعير فقالت أما الراكب فليس ببني وأما البعير فبعير بني فهي بتقول كده وقع في نفسها أنها حدث لابنها مكروه فلما اقترب من منهم ألقى عليه مستلما وقال لها احتسب ولدك فإنها قد سمعت عليه الجمال فقتلوا فألقوه يعني وقع في البيئر فقتلوه فوقع في البيئر فقالت أيها الركب للأصمعي هل عندكم من شيء من كتاب الله أتسلى به فقل أصمعي فوقع في نفس قال الله تبارك وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون فهذه المرأة قالت هذه الكلمة إن لله وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. ثم جعلت هذا الراكب يأخذ يعني عنذة صغيرة ويزبحها المين للأصماء تخيل إنها أمريطة إن أخذها وزبحها وسلخها وطبخها والأصماء وهم من يقولون نحن نجلس يعني متعجبين جدا من قوة صبر هذه المرأة شوف صبرت ليه لأن الإيمان ملأ قلبها فيقول فجلسنا متعجبين جدا فصنع لنا الطعام ونحن في عجب حتى أكلنا فسمعنا هذه المرأة تقول اللهم إني قد فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني به اللهم إني قد فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني به الذين ها وبشر الصورين الذين إذا أصبتوا مصبتهم إيه قالوا إن فهو أنا فعلت ما أمرت. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون هي تريد الأجل عند الله تبارك وتعالى فانظر إلى قوة إيمانها وتبع الخنساء يعني شوف الخنساء كانت إيه قبل الإسلام يعني شوف كيف دكت على أخيها صخرا سنوات وسنوات وكانت تقول ولولا كثرة الباكين حولي لقتلت نفسي ومع ذلك بعض الغزوات تقدم أربعة من ابنائها أربع أولادها تقدمهم للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ولا ترضى لهم إلا بالشهادة لا ترضى لهم إلا بالشهادة ويموتوا جميعا شوف الإسلام بقى حولها إزاي عشان كده بقولك أترك عوائد الجاهلية على عتبة الإسلام فانظر الإسلام كيف هزم هذه المرأة ورفع إيمانها شوف وشرفها بقتل الأربعة مرة واحدة تفقد أربعة مرة واحدة وتصبر وتحتسب عشان أقولك أن إيه ما تقوليش الطبع بيغلب التطبع لا الإسلام يهذب صاحبه والالتزام كذلك يهذب صاحبه قضية أخواننا احنا عاوزين يتجسد الإسلام في أخلاقياتنا يتجسد الإسلام فيك في بدنك في كل شيء تعليم الإسلام جسدها في نفسك لأنك أنت قدوة لغيرك ولذلك انت ممكن واحدة متبارجة في الشارع لما تيجي تتزنق في مصيبة تيجي عليك انت صح؟ عاوز سؤال تيجي عليك انت عاوزين دم يجروا للسنين مش بيعاملوا كده لك دول عندهم رحمة احنا عاوزين نكون عند حصة ظن الناس بنا بعد حصة ظن الله تبارك وتعالى بنا نحصة ظن في الله تبارك وتعالى ونقدم لهم نموذجا للإسلام يتجسد فينا في أبداننا لابد أن تكون قدوة لغيرك انظر إلى عائشة رضي الله عنها ويتصف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كان خلق القرآن كان قرآنا يمشي على الأرض وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولنا فيه أسوة وخدوة صلى الله عليه وسلم فأنت عاوزك تجسد الإسلام في شخصك أنت لا تكن مسلما خارج البيت ومش عاوز أقول غير مسلم طبعا ما فأعش أقول غير مسلم لا تكن مسلما خارج البيت وتكون جبرا عنه إذا ندخل البيت زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عمه عهد ولا تكن الآخر زوجي إذا أكل لف وإذا شرب شربه اشتف ولا يعلم حافظين ولا يولج الكف ليعلم البث راجل بقى لوحده لف أول ما ينام يأخذ البطنه ولف كلفت نفسه بها مسيبها وأكثر حاجة غز المرأة إن زوجها دها ظهره ولذلك من ضمن أنواع التأديب اللي يتكلم فيها العلماء والتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن بعض علماء التفسير قالوا إيه واهجرهن في المضاجع تعطيها ظهرك ده أشد شيء يكون للمرأة كمان قالوا أن ده يكون أشد على المرأة من أن تترك الفراش وتذهب لفراش آخر يعني أنت من ظهرك ذلك أنت بتقسمها نصين أنت مش طيقها إلى هذا الحد وفي طبعا ناس كتيرة جدا هو بيعمل كده أصلا نيبني مش بناء القصة مش بيقدبها هو ده طبع عنده مفاشش والذي يقولها <تصفيق> يعني لا يورع حقوق الزوج على الإطلاق لا يلتفت إليها على الإطلاق ودي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا واحنا عاوزين دورات على فكرة أنا مما أرى احنا عاوزين دورات تدريبية في حقوق الزوج يعني في بلد أظن مش عارف باكستان ولا إيه؟ كثر وفيها الطلاق بشدة فبصراحة كانوا أفضل منا بكثير فعملوا دورات تدريبية لكل زوجين قبل زواج دورات تدريبية في الإيه؟ في العلاقة الزوجية حقوق الزوج، حقوق الزوجة حقوق المشاركة بينها الزوجين فإذا اكتبت هذه المرحلة يقول لك خلاص روح تجوز ما اكتبتاش يقول لك إرجع تاني خدها من جديد فإحنا يلزمنا كده ولذلك أنا شايف أن من كام سنة من كام سنة لم أسمع أحدا تكلم عن الحقوق الزوجية من كام سنة؟ والله يا مش عاوز أقول من قرب سبع ثمان سنين والأسر فيها ما فيها من للأسف من عور في خلل الزوج لا يعرف حقوق زوجته. والزوجة لا تعرف حقوقها زوجها والحقوق المستركة من الاثنين ضاعت للأسف شديد فأنا والله أرى أن من ضمن الواجبات دلوقتي المتاح وهذا ما لا يسعى المسلم جهله لا سمهم الزوجين أنه يتعلم الحقوق الزوجية لأن زوجتك أولى بالجميل لا سمع كانت صاحبة وفاء كما ذكرنا قبل ذلك الإيه؟ هي تأذن لك انت متزوج؟ مش هول اسمك عشان محدش يعرف <تصفيق> هي بتأذن لك؟ فيش مشكلة يعني؟ يعني لا هي لا تغضب من ذلك؟ ولا بتبقى زعلانة؟ لا ما انت, انت سألها الاول هي المرأة لها حقوق المرأة يعني بعض الاخره بقول لنا عاوز سافر اقول له انظر لزوجتك اولا هل تستطيع هذه المرأة ان تستغنى عنك أم لا؟ لو تستطيع وقالت لك تفضل خلاص على الرحمة استعمل قالت لا, يبقى لا. فانت إن كنت بتقوم الفراش عشان الحر وعاوز تتروح بمروحة قل لها ده بيداقك ولا لأ لو بيداقها تحمل الحر شفية أو ممكن تجيب المروحة مثلا انتجاهك انت بلاش انتجاهها هي ارضاها هنا مطلوب وبعدين إن عنك المرأة زي ايه استنى بس المرأة زي ايه زي الكهرباء مش عشان نمشتغل في الكهرباء ها تلمسها <تصفيق> دلمي اتنور اتهرب ليه لسه ما اتزوجتش ربنا يرزقك بزوج صالح ان شاء الله جرب انا عندي ما تتزوجوش انا عارف ان هم دلوقتي بعيد يطلع من دلوقتي يبحث عن زوجة اللي ما تتجوزش صح بس لحد <تصفيق> لازم يعني برضه الاختيار مطلوب يعني الاختيار مطلوب هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه